Ik EN hem van Hunky ya yeah. We gaan beginnen We gaan vaker naar de toekomst in فر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعد للرجال نصيب مما Wees er niet omdat we شيء عليما ولكل الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليم وَإِنْ خفتم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من, مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من, مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يوفق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ الله لا يحب من كان مختالا فخورا <تصفيق> الذين يبخلون وَيَأْمُرُونَ الناس بالفعل we ikte moen Met een beetje verwarring. En وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قرينا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ Sterker nog, want het is een beetje وكان الله بهم علي حسنتي يضاعفها ويضاعفها كيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا به اللَّهُ عَلَى سَفَرِ دٍ أَوْدَ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ ولم تر إلى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا لن فلسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفره ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إِلَّا قليلا يا أَيُّهَا الذين وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ومن يشرك بالله فقد افترى إِثْمًا عَظِيمًا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً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 heeft er een man die een vrouw heeft die een man كفوا هؤلاء من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين Amenging van het feit dat أَمْ لهم نصيب من الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن ويصد عنه وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نضجت والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن أمانات إلى أهلها وَإِذَا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ الله نعم ما يعظكم به اللَّهَ الله كان سميعا بصيرا ja ayu al amanu atiyyur Allah wa atiyyur rasulahu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 A karifa isa en swa bima condamat idi sumaja u Kaya maj'a u kaylifu nabil lahi in aradna illah hasan wa tawfiqa ulai fa'arid anhum wa'yhum fa'arid anhum wa'yhum wa